تره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمه وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرته وأصيلة قل أنزله الذي سر في السماوات والأرض، إنه كان غفور الرحيم. وقالوا ما لهذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتدعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 Amhom zallu sabil, quwalu subhanak ma kana yabghil ma an ta khid كان سو الذكر وكانوا قوما بنورا فقد كذبوك بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ورسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 ورا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجور وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بباب مثور أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرؤ Sanuma prilah wayaumata shapusama bilamaniwanuj zid al madha ikatutanzila al-ulku ya wuma idinil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 كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما كانوا واضل سبيل ولا قد الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا فمود وأصحاب الرس وقرآن بين ذلك كثير وكله ضربنا له الأمثال وكل تضر نتذير ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسوا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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 وهو الذي مرج البحرين هذا عجب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُودٍ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَّاً وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شفورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم فجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 117. وكان الله غفورا رحيما 118. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما